الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, لكم, يقدم لكم, هذه لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والأفين وعلى حبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين شخصيتنا لهذه الليلة ما إن تسمع بها أو تسمع لها أو تقرأ عنها إلا وأجبرتك أن تكون مبهورا لأنها من طراز فريد هذه الشخصية أكثر ما تلفت الانتباه تلفت الانتباه بسمو النفس وبعلو المطالب وبقوة الموقف شخصيتنا التي اخترتها لهذه الليلة الصحابي الجليل خبيب ابن عدي ابن عامر الانصاري رضي الله تعالى عنه وخبيب اكثر اهل السير على انه شهد احدًا وبعضهم يقول على انه شهد بدرا خبيب رضي الله عنه قتل في سته من اصحابه في السنه الرابعه من الهجره النبويه واختلفت روايات اهل السير في هذه السرية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أرسل خبيبا ومعه عشر من أصحابه ليستخبروا خبر قريش يأتوه بالأخبار وأمر عليهم عليه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلح ورواية أخرى هي روايه محمد بن اسحاق في السير والمغازي تقول بانه ارسلهم الى قبائل عضل وقار فغدروا بهم عند ماء يسمى بماء الرجيع وكانوا سته وهذه الرواية الروايه المحفوظه وستتهم عاصم ابن ابي ابن ثابت ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي وخالد بن البكير وعبد الله بن طارق وزيد بن الدثنا وخبيب بن علي دله ستة جاءت قبائل عضل وقار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم اوطلو منه ان يرسل اليهم من يقراوهم القران ويعلمهم الدين وكان ذلك بعد غزوه احد روايه البخاري تتفق مع روايه محمد بن اسحاق على انهم قتلوا او غدر بهم عندما الرجيع وما الرجيع على بعد سبعة أميال من منطقة تسمى عصفان في طريق مكة وعلى كل الروايات خرج هؤلاء الست المباركون ومروا بماء الرجيع عندما الرجيع يوجد حي من أحياء العرب تسمى هزيل فيهم في هزيل بطن من البطول يسمون ببني لحيان بني لحيان لما شعروا بهؤلاء وعرفوا انهم من المسلمين أرسلوا إليهم مئة من الرومات فحاصروهم عند جبل وكانوا يريدون ما يريدون قتلهم يريدون أسرهم ليبيعوهم لقريش وكان هؤلاء الحي من الكفار ولكنهم ما يعني ما في الدين ما يعني ما هم بالمستوى انهم ضد الدين يعني لكنهم أرادوا أن يبيعوهم في مكة ويكسبوا من ورائهم مالا فجاءوا إليهم وحاصروهم فاستشار عاصم وعاصم ده مر علينا في السير هو اخو قريبه او جميله على الروايات بنت ثابت ابن ابي الاقلح اللي زوجات عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وهي التي ولدت له ولده عاصم عاصم بن عمر بن الخطاب الوخال عاصم ابن ثابت من بني عبد الاشث قوم سعد بن معاذ هو اوسي فعاصم قام استشار قومه اصحابه قالوا راكم شروق هم سته وديل مية وناس رماه هنعمل شنو؟ فقاموا ديك قالون يا اخي نحن والله ما نقتل فيكم زول ولا نهبش فيكم زول اما عاصم ومرثد وخالد بن البكيره الليثي اختاروا الموت قالوا نحن لا عهد لمشرك هؤلاء من المشركين ولا عهد لمشرك وأهل السير أثبتوا لعاصمة ابياتا من الشعر قالها في المعركة دي الغير متكافئه أنه قال ما علتي وأنا الجلد النابل القوس فيها وتر النابل تزل على صفحتيها المعابل المعابل سيف والوتر العنابل الوتر القوي الموت حق والحياة باطل في حمل إله أو ما حمل الإله نازل يعني المخدر رب نازل بالمرء والمرء إليه آئل يعني كما مت موت الموت إنت كان الموت جاء إنت تمشير براك إن لم اقاتلكم فأمي هابل وقاتلهم وكان فارسا شجاعا قتل من المئة تسعة عشر قتل تسعة تاشر هو براء هو براء وكتل تسعة تاشر وكانت سلافة بانتصاد ابن شهيت في مكة قتل عاصم يوم بدر وعاصم شهد بدر قتل ابنيها فندرت أن تشرب على قحف رأسه الخمر فقالت لهم جيبوا لي رأسه أديكم أي تمن فديت كانوا عارفين الموضوع هذا فقام دارين شهدوا راسه هو الذي حماه الله بالدبر جاي يقطع راسه ربنا رسل النحل ما قدروا يصور راسه نهائي بس النحل ده حايم حوله كده زول قادريا بالراس ما في قالوا خلاص النحل ده لما الليل يجي النحل يروح وبعد اخد يشيل راسه قام هو سال الله الله يمسه مشرك فجاء بالليل مطر وسال الوادي بالسيل العارم فاخذ جثه عاصم الى حيث اراد الله لكن في النهاية ما ناس مشركين قطعوا رأس واحد من التسعة تاسر الكثلون هو وهم و... تعرفوا تعرفوا تعرف يقولوا قال لا ده عاصم المهم جامش سربة الخمرة فيه سربة الخمرة على قح في رأسه هذا عاصب ومرثد قتل وخالد بن البكير قتل زيد بن دثنه وخبيب صاحبنا في هذه الليلة وخبيب وعبد الله بن طارق وسروا عقبه طارق لما شعر انه نازل أسره في الطريق حل قيده وحمل سيفه وقام بعده قتله بقي زيت وبقي خبيب رضي الله عنهم اجمعين باعوا في مكه باعوا خبيب لحجير ابن ابي اهب واحد من المشركين اشتراه ووهبه لاخيه اخوه لامه سجير ابن ابي ايهاب أبو اخوه اسمه عقبه ابن الحارث ابن عامر ابن نوفل كان خبيب قد قتل والده يوم أحد او يوم بدر ودال عنه اخوه ده ابوه قال له خلاص مع ابوك ده طبعا ما ابوه وزده لكن ده اخوه فقال له خلاص جاب خبيب اسير قال لك تقتلوا تقتلو بابوك يرقي الصباع خبيب خبيب الان في مكه وأرادوا ان يقتلوه لما كان هذا كان في اشهر الحرم كثير من اهل السير يقول في اشهر الحرم وبعضهم يقول ان هذا كان في سفر ما الرجيع كان في سفر على اختلاف بين اهل السير الميم قعد في مكه فعقبه ابن الحارث ابن عامر اسلم بالمناسبه بعدك بعد ما قتل خبيب اسلم وكانت له جارية تسمى ماوية فكانت ماوية تقول والله هذا برضى استمد، والله لم أرى أثيرا أفضلا من خبيب والله لقد كنت أنظر إليه من صير الباب بل الشيك بتاع الباب والقد والله أرى يده في الحديد وفي يده عنب وليس في مكة كلها عنب قالت والله علبي ورا الباب الزوال ده جانوا مربطات وكرعينوا مربطات محل ما ممرج الموثب ذات أموثب عنب شائر في الدين وقطف من العنب ياكل ده خبيب وزيد بن الدثنة أيضا باعه في مكة واشتراه صفوان بن أمية وأعطاه لمولى له يسمى نسطاس ليقتله قتل زيت قتل قتل زيد وقتل خبيب خبيب بالذات قتل في التنعيم في منطقه التنعيم في مكه منطقه التنعيم دي دي منطقه مكه ما, ما بلد حرام هي اقرب منطقه في المنطقه الغير محرمه الى مكه هسه كده من اراد ان ياتي بالعمره كعائشه رضي الله عنها في حجه الوداع أتت بعمرتها من شنو من التنعيم ولا تنعيم هل عمره بس من التنعيم من اي محل مجزي انت باي جهه من خارج مكه ممكن تجيب العمره بس تمر بره مكه طوال يعني متر واحد بس وتاتي بالعمره جائزه لكن اقرب محل التنعيم فبالتالي قتل خبيث في التنعيم خبيث لما سمع بأن موته قد دنا قال لي ماويه قال لها يا اخي انا داير لي موس عشان اتجهز يعني دار يحرق نفسه ويجهز للموت فرسلت له جابت الموس يعني فهو ماسك الموس جاء ولد من أولاد عقبة قال ما هو يدي جاريته هو عنده منها جنة جالي خبيب فأجسه خبيب في حجره هو بمسك ممسك بالموس وجعل يؤانس الغلام فالنا معاه كيف وإن الله يضحك ماوية لما شعرت أنه دخل إلى غرفة خبيب جاءت تجري هلعة فوجدت الولد في حجر خبيب والموس في يده فلما رأى ذلك تبسم قال أخشيت عليه مني ما كان لي أن أقتله إن شاء الله لأبو لا قلت له أني إحنا طبعا بنتصرف نقول علي وعلى منه أنا قلت له كتة أقول أصلا أنا كنت ميت والله الغلام ده الجنة ده نجت لك نجت أحرك حشوه وكتله يقول له الله أنا لك حشوه يعني هل كم مره مش مره واحده وذا يا اخوانا فيه أن, ان بعض المسلمين الذين يقومون بعمليات في بلاد الكفار فلا يفرقون بين الاطفال ولا بين النساء ان هذا مخالف للاسلام يا اخوانا أخو خبيب ده ياخذ ياخذ ياخذ من اسمك السافع جاء ابي قطر جاؤوا لحد عنده ابي قطر لانه ما عنده ذنب ياخذ كي يسلم في يوم من الايام اقلده امه اسلمت ولا ما اسلمت السافع ده امه اسلمت ولا ما اسلمت وابوه اسلم أسلم اسلم فيا أخي شوف التفريق ده ده يوريك انه اكثر ما ينشر الاسلام في بلاد الكفار نزاهه المسلمين خبيب اثر في اهل مكه عن بكره ابيهم الشافع ده ما عنده ذنب نعم ابوه مجرم واهله كل مجرمين ودايرين يكثروا بلا سبب ومعادين لكن ده ما عنده ذنب قال لها خشيت عليه مني ما كان لي ان اقتله ان شاء الله فتركه جاء ميعاد قتل خبيب خبيب اختلف قتله عن بقيه اصحابي لكن ما قتل في المعركه خبيب ده قتل امام الناس ولكن الثبات والرجوله ويعني الاستاذ خالد محمد خالد يقول عن خبيب انه استاذ فن الفداء وانه بطل فوق الصليب طلعوا برنا في التنعيم اجتمعت قريش عن بكرة أبيها رجالا ونساء وقد حضر معاوية ابن أبي سفيان ذلك هو دون البلوغ ولقد قال معاوية أسلمت يوم قتل خبيب قال وكيد خبيب دك اكتكتروا الدين دخل في لي أسلم طوالي وحتى في حاجة يعني طريفة جدا إنه لما تجمعوا الناس وجابوا جذع بتاع نخلة ثبتوه وعلقوا فيه خبيب باركت له فخبيب قبل ان يصعد على الجذع طالبا منهم ان يصلي وان يسمحوا له بصلاه ركعتين فازيد له فكان اول من سنهما في الاسلام قبل كده ما حصل اول واحد يتكتل بالطريقه دي واول واحد يصلي ركعتين وقال لهم والله لولا ان تقولوا اني جذع من الموت لاطلت فيهما صلى الله عليه وسلم جيها قال أنا أنت بتقولوا زوده خايف سكير طول لكن سكير ما طولته لما خدته دعا عليهم وده الموقف قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا قال معاوية وكنت على يمين أبي سفيان أبي سفيان بن قال فأضجعني على الأرض واتجع على الأرض وكانوا يعتقدون أن الشخص إذا دعي عليه فاتجع على الأرض لا يصيبه الدعاء فهموا كده ما الناس سألوا كده شنو مشركين ما فهمين لما الدعاء خبيب ده معاوية بن سفيان قال والله لما سمعت دعاءه تمنيت لو أنه خسف به قالت منيت والله إن شاء الله فرق فرق كبير يعني كلام فيه صدق شديد قال أحد من حضر موقفه خبيب سعيد ابن عامر ابن جذيم وسعيد ابن عامر ابن جذيم رضي الله عنه كان عمر رضي الله عنه يقول نسيجا وحده كان نسيج وحده ده اللي كان والله على حمص وكان زاهد جداً كان لابد مرات يكون قاعد مع معليه قال كل ما ذكرت دعوة خبيب خشيتها أن تصيبني أسلم في قيادة في الإسلام خاف لانه دعوة صادقة لكن بعد دقام أنشد خبيب أبياتاً من الشعري ما أكون مبالغ لو قلت لكم أبيات خبيب دي حفظتها وأنا في المتوسطة كنت في سنتان المتوسطه و قريت سيرة هشام نمت فتحته قعدت أقل فيه قامت لاقتني قصيرة خبيب دي والله أنا حد من اللي بتذكره عجبتني شديد وقعت في نفسي موقع قال إن شاء الله أكون متذكر فيه حاجات كثيرة قال لقد جمع الأحزاب حولي وألبو قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكلهم مبدل عداوة تجاهدا علي لأني في الوساع مطيع الودين والباطل لقد جمعوا أبنائهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي برأوا إذا الله أشكو غربتي ثم قربتي وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي وقد خيروني الكفرة والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجذعي قال قال لي أتكفر؟ يا تكفر يا نكت لك قال أنا خيروني قال أنا بكث لكن ما خوف شو زود فهم كث وقد خيروني الكفر والموت دونه وقد هملت عيناي من غير مجذعي وما بي حذار الموت اني لميت ما خايف من الموت ولكن حذاري حجم نار ملفعي خايف من النار يوم القيامه الدنيا ما خايف من الحاجه فيها وما بي حذار الموت اني لميت ولكن حذاري حجم نار ملفعي ولست بمبد للعدو تجزعا قال انا ما بتجزع للعدو اني الى الله مرجعي ولست بمبدن للعدو تجزعا اني الى الله مرجعي وذلك في ذات الاله البيت ده بالذات قالوا 200 هم علقينه قاموا على إرهاب وقفوا الرماشه شايلين الاقواس بيقولوا اضربوا لكن خفاف أو تي جنبوا يقطعوا جسمه يعني قال وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شرو الممزقه ولست ابالي حين اختل مسلمه على اي جنب كان في الله مصري قال بكروني مسلم ان شاء الله يقطعون حته حته ما عنده مشكله ثانيه ثم قال اللهم انا قد ابلغنا رساله نبيك فابلغ عنا نبيك روايات كثيره منها ان النبي قال وعليكم السلام أخوكم خبيب قتلته قريش الآن سمع لمن سلم لمن قال بلغه قام وبعد الروايات تقول أنه ألهم أن خبيبا قد قتل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قتله كما في البخاري رجل هو يسمى أو يكنى بأبي سرع يكنى بأبي سرع وقيل أنه هو أو هي كنيته عخبة بن الحارث ابن عامر بن نوفل الذي قتلوا به خبيبا لأن خبيبا قتل أباهم في الحرب لكن فرق بين الموتين أبوكم ده كتلوا وهو فاكنوا يتلاقوا راجل راجلوا كتلوا انتوا حصموا ربي عاجز ما عنده أي حيلة قتل خبيب رضي الله تعالى عنه وقد قال هذه الأبيات من الشعر والله يا إخواننا ما أكون بالغ ده من أكثر الشعر الرصين اللي مر عليه ما تقوله زودا ركتله زودا أحسن الكلام ده الشعر ده رائفه فوشنه. الشعر قاله ده رائفه فوشنه. ما مجية يا أخي شعر. شعر ذاته مجيه ثم خبيب رضي الله عنه قريش وضعت حراس يحرسونه وهو معلق بعد ما مات خاتم مجموعة احرسوها روايات ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الزبير بن العوام والمقداد ابن عمرو كل على فرسه ليحملوا خبيبا ويدفنوه هذه الرواية والروايه الثانيه انه ارسل عمرو بن اميه الضمري ومعه اما جبار بن صخر كويس او سلامه بن اسلم بن قريش المهم ارسلوا قال لي عمرو والمعودة. قال لهم أول شيء تقتل أبو سفيان تخش مكة وتقتل أبو سفيان ده الأمر الأول بعد ذلك تجيوا معكم خبيب وتجيوا كلفهم بالموضوع ده فخطعوا يخبون الأرض خبا ودخلوا مكة فعلا دخلوا مكة أبو سفيان حسبهم وبيعرفوا عمرو بن أمية جهدوا في طلبهم ففر عمرو بن أمية الضمري ومن معه سواء كان جبار ابن ابن صخر أو ابن سلمة ابن أسلم ابن خريش سلمة ابن أسلم ابن خريش فصروا منه قاموا دخلوا غار من الجبال في مكة فوجد رجلا يسمى عثمان بن عامر بيعرفه طعنوا عامر بن أمية الضمري بخنجر في صرته يا منكورك قال لك كورك وجاب أهل بك كله جوجا عارين لقوا في الرمق سعلوا قال لك كسلك منه قال عامر بن أمية أبو سفيان قال لهم ألم أقل لكم أنه لم يأكل خير فاجتهدوا في طلبهم فاختبأ فذهب إلى جبل آخر عمرو بن بيدي الضبر ذكران أم براو دخل في جبل قال فوجدت رجلا ودي قصة طريفة فوجدت رجلا من بني بكر بن ديل من بني بكر راعي قاعد له في غرب قال جا والناس معه وقال راقد معه قال فقام الزول قال بيت بتاع شعر الراعي ده قال بيت بتاع شعر قال ولست ولست بمسلم ما دمت حيا ولست بمسلم ما دمت حيا ولا أحب دين المسلمين بيت بردت فيه يعني ما الراعي الرعي مرات أداء ذاعد براه وشنو بذوبي مش كده ده قاعد ودا وعمر بن غبيا مدسوس جنبه يقول ولست بمسلم ما دمت حيا ولا أحب دين المسلمين عمري قال له قلت في نفسي في هذا البيت أجلوكه انت مت خلاص قال انتظرته حتى نام فقتلته شرقت له اتحلم من المرات <تصفيق> يا خزونا بخليه يجلس عليك شو خزونا شو أجلوكه قال طوال ثم خرجته إلى حيث خبيب محل خبيب قال فوجدت أن حراسه قد ناموا قال فاحتملته بالخشبة بالخشب تحته قالوا شو ظهره قال فسرت فسرت عشرين فسرت نحو من عشرين ذراع فاحس به فجاءوا يدركونني قال فألقيته بالخشبه وقال الصوت قال فألقيته دب دب دال وب لكن اباء لكنها مسكنه ما مشكله دب قال صوت الخشب لما القيتها وجعلت ادفنه واوهر عليه تراب برجلي ثم عدوت وجريت حتى ما استطاعوا يدركوني وجترجلوني من قريش فقلت لهما استسلما فأبى فرميت الأول فقتلته ثم الثاني أسرته ودخلت به المتينة وأخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله يزول حسا والله يزول دا. والله يزول ده راجي الرجال الشريدة خلاص ده ممكن نقول ده قوات خاصة ماذا يقول بتاع قوات خاصة قال عمري بن أبيض ضمري في مرة قال أنزلت خبيبا خلفي ودي رواية ثانية فالتفت أقاتلهم وأرميهم قال وبعد قليل نظرت إلى خبيب فلم أجده وإلى هذه اللحظة لا يعلم أين خبيب أعجبتني كلمة قالها خالد محمد خالد قال والحمد لله أننا لم نجد قبر خبيب ليكون قبره في ذاكرة التاريخ وأزيد وأقول وفي وجدان الأمة وفي قلوب المسلمين قال حسان بن ثابت وكان من أهل خبيب يرثي خبيبا صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية سمح السجية ده خبيب سقر في الأنصار شنو؟ توسط في الأنصار شنو؟ منصبه صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية غير متشبي غير متشبي يعني الأخلاق والشجاعة ما بتكلفه الحاجه عنده تلقائية الشجاعة عند خبيب تلقائيه صقرا توسط في الأنصار منصبه سمح السجية غير متشبي أو غير متشبي بفتح الشين غير متشبي غير متشبي أي غير متكلف للرجالة للرجولة والشهامة والأخلاق ومكارمها بذلك طوينا صفحة صحابي كما قلت لك ما قرأت سيرته أو سمعت ذكره أو سمعت عنه إلا وبهرك وشدك بفدائيته وبنزاهته وبمواقفه في هذا الدين بقي مشهد أخير خبيب والرماح تنوشه وقيل أن هذا لزيد وقع من زيد بن الدفنة ومن خبيب جاءه أبو سفيان قال يا خبيب أترضى أن تكون مكانك أترضى أن تكون في أهلك آمنة ومحمد مكانك وخبيم مقيد والرماح ستناله قال والله ما أحب أن أكون في أهلي آمنا ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه وسطر ذلك أحد الشعراء أسرت قريشا مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف سألوه هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف فأجاب كلا لا سلمت من الردى ويصاب أنف محمد برعافي خبيب قال له أبو سفيان قال لي اخي والله يبقى بس كلمة كلمة فكك قول لو الرسول محله هنا وأنا كوفي بيتك أنا احسن لي بس قول كده ما تقول يموت بس قول كوفي في المحل دي قال والله ما أحب أن أكون في أهل آمنا ومحمد يشاك بشوكه وهذا يا ليت خبيب بلغه للأمة المسلمة المتقاعسه التي لا تعرف جهادا ولا قتالا وقد أسيء إلى نبيها عشرات المرات بذلك طوينا سيرة عظيم والله أنا مبهور به ودائما أحب أتكلم عن خبيب أقول لأنه قد يكون ما من الناس الظاهرين في الصحابة ثانيا لقوة مواقفه هذه خبيب ابن عدي ابن عامر الذي لا يعرف له قبر لم يدفن في مسجد ولا في مقابر ولا يعلم قبر خبيب أحد ألا رحم الله خبيبة ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته